الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فنمضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح قراءة حمزة رحمه الله تعالى من طريق الشاطبية مع ليان زيادة طيبة وموعدنا اليوم مع باب السكت ونقل طبعا هذا الباب يا إخواني ذكره الشاطبي تبعا للإمام ورش يعني ذكر حمزة فيه تبعا للإمام ورش لما قال وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح إلى آخر ما قال ثم ذكر حمزة رحمه الله تعالى تبعا لورش الإمام المتولي هو صاحب القصيدة التي نشرح قراءة حمزة من خلالها في, فتح في قراءة حمزة من طريق القصيد فصل هذا الباب تفصيلا او من كلام الامام الشاطبي امام الشاطبي ذكر حمزه بيتين شطر بيت وبعدين بيت كامل وبعدين شطر بيت هكذا ذكره الامام الشاطبي تقريبا وعن حمزة في الوقف خلف وعنده ررى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللامل التعريف عن خلف ترى وشيء وشيئا لم يزد هذا ما ذكره المم الشاطبي فكان كلامه يحتاج الى شرح كثير وتوضيح كثير ليه لانه اصلا كما ذكرت ذكره تبعا لمسألة نقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها عند ورش اما سيدنا المتولي ففصل في الامر تفصيلا جيدا يحتاج الى يعني فك رموز كما يقال موضوع بسيط جدا عند الإمام المتولي ماذا قال الإمام المتولي رحمه الله تعالى قال وعن خلف فاسكت على ألو وشيئه وخلف له في ذنف صال توصر وفي ألو سكت خلادهم أتى وعنه بترك السكت وعقلا جميل أول شيء فصل بين خلف وخلاد فصل بين الخلف تكلم على خلف لوحده ثم تكلم على خلاد ثم ذكر مسألة تتعلق بالتحرير فقال ووجهاني مع إشمامه بمسيطر مع الطور، ثم سكت مع صاد نهملا مع صاد نهملا ثم تكلم على حكم الوقف فقال وفي قلب نخل قف وسكت لساكت عليها وعند التاركين له قلا وفي انفصال فانقل اسكت لساكت وعن غيره نقل وتحقيق نعملا ولا وقف في ميم الجميع بنقله بل الوقف ثم الوصل سيان يا فلا كلام جميل جدا ومرتب وقلنا انه بتكلم على قوائد حمزة فقط فلذلك فصل فيها وذكر فيها ما لم يذكره غيره رحم الله جميع أئمتنا وعلمائنا آمين نبدأ نفكر رموز ونبدأ نقصن المسألة عندنا عشان نفهمها من الأول ما هو السكت أصلا المقصود في هذا الباب قالوا السكت هو قطع صوت زمنا من غير تنفس. هذا هو تعريف السكت عموما قطع الصوت صوته انقطع زمن. هذا الزمن قدره بعضهم بحركتين. من غير تنفس. وعلته أن يتمكن القارئ من النطق بالهمزة أو لتمكين النطق بالهمزة. هكذا قالوا. يبقى السكت هو ايه هو قطع الصوت زمناً من غير تنفس. لو كان مع تنفس هذا هو الوقف لو تنفسنا مع هذا القطع الصوت هيكون وقف لكن لما منعنا النفس ماذا فعلنا او ماذا اسميناه السكت وطبعا اصحاب سيدنا حفص عارفين السكت ومتضربين عليه في المواضع الارباع المعروفة في الكهف وفي القيامة وفي اسين قبلها وفي المطففين هذا هو السكت تماماً. نفس الكيفية طيب النقل ما احنا معنا نقل برضو تعريفه يبقى قال لك تعريف النقل هو نقل حركة الهمزة او القاء حركة الهمزة الى الساكن قبلها يعني انا عمزة متحركة اما بضم او فتح او كسر هعمل فيها إيه؟ سأأخذ حركتها سآخذ حركتها إلى الساكن قبلها واحذف الهمزة كمان خلاص ما عنديش همزة مش أخذ حركة وابق وب... الهمزة لا هحذف الهمزة فمثلا في الأرض الأرض هعمل ايه هحرك اللام بحركة الهمزة اللي هي فتبقى ايه ألا. الارض فين الهمزة راحت ويضم الأولى هاعمل ايه هقول ألو... الولا طيب مكسورة الايمان هاعمل هقول كده يبقى نقلت حركة الهمزة الى الساكن قبلها مش شرط كلام ممكن اي حرف تاني ساكن بس انا مثلت باللام لانها سهلة واللي حضرني من امثلة هتأت امثلة ان شاء الله خلال الشرح اكتر من كده نقلت حركة الهمزة الى الساكن قبلها وحذفت الهمزة وطبعا الأصل في هذا الباب السكت وإلا النقل لا يأتي لحمزة وصلا هذه خذها قعدة عشان نثبت عليها السكت هو الأصل في هذا الباب لكن النقل يأتي في حالات معينة النقل يأتي في حالات معينة واضح الصوت يا إخواني واضح الكلام طيب سيدنا المتولي رحمه الله تعالى عشان يسهل علينا الباب أسم حمزة إلى راوييني لم يتكلم عنه كله وبعدين يفصل لا من اولها تكلم على خلف فقال لك اسكت في حال الوصف عن خلف على ال وعلى شيء شيء بقى سواء كانت مرفوعة مجرورة منصوبة يعني شيء شيء, شيء شيئا هذا السكت لخلف قونا ولحدا فلما يأتي مثل الارض الآخرة الإيمان الأولى في حال الوصل ليس له إلا السكت قولا واحدا هكذا وبالآخرة هم يوقنون خلق السماوات والأرض بالحق تمام طب شيء إن الله لا يظلم الناس شيء ولكن الناس طبعا هو يقرأ ولكن الناس مش مشكلة مش مشكلتنا دلوقتي بس الشمحات دي ما الراجل غلط طيب ابقى يسكت على قلوى شيء سواء كانت متحتركة شيء بالفتح منصوبة يعني شيئا او مضمومة يعني مرفوعة او مكسورة يعني مجرورة واضح الكلام هذا الكلام عندي خلف قولا واحدة مفيش فيه وجه تاني ثم ذكر مسألة تخص خلف عن حمزة لكن بخلف عنه في الساكن المفصول يعني إيه الساكن المفصول يعني يكون الساكن في آخر الكلمة والهمزة في الكلمة التي تليها من آمن عذاب أليم وفي أنفسكم أثلا تمام سواء عليهم عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم ده بنسميه ساكن مفصول فسيد متولى ان لك ايه ان لك وخلف له في ذن فصال يعني له الخلف في هذا الكلام في هذا الباب في حان الوصل. اذا نخلص على سيدنا خلف فنقول ايه سيدنا خلف له في الوشي في حال الوصل. السكت قونا واحدا وله في الساكن المفصول السكت والتحقيق المقدم ايه التحقيق كده سيدنا خلف خلص طيب ثم قال وفي الوشيء سكت خلادهم اتى الوشيء بس زي ما ذكرها في الاول خلف يبقى خلاد برده ناس اللي خلف في الوشيء هيعملوا خلاد الأرض الآخرة وما أشبه ذلك كما مثلنا لسيدنا خلف لكن تدود لخلاد شيء ثاني ألوى عنه بترك السكت يقرأ وعقلا يعني يزيد لخلاد وجه آخر بعدم السكت يعني يقرأ بالتحقيق يعني يقرأ كده وبالآخرة هم يوقنون وما خلقنا السماء والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما أشبه ذلك إلا بالحق وما أشبه ذلك يقرأه سيدنا خلف بزيادة وجه وهو عدم السكت زي حفظ يعني نقول تاني أنا عارف أن الكلام واضح بس بقول تاني ليه عشان نحفظه مع بعض كده خلاص تصبح عندنا قاعدة, عندنا قاعدة وليش عليها تمام يا أخواني طيب إبقى نقول إيه خلاد له السكت وعدمه في أل شيء طيب ما جابش سيرة الساكن المفصول نقول نعم خلاد ليس لهم في ساكن المفصول إلا التحقيق في حال الوصل غدرات نتكلم على حال ولا حالة الوصل تمام طيب كده يعتبر خلص الباب من حيث الوصل لحمزة كله المتولي رحمه الله تعالى أراد أن يحرر مسألة أراد أن يحرر مسألة تختص في بمسيطر في الغشية وهم المسيطرون في الطور احنا خدنا في الحلقة السابقة ان خلادا له الاشمام في هاتين الكلمتين وله كذلك الصاد الخالصة صح ولا فاكرين ولا ان شاء الله فاكرين طيب المتولي اراد ان يحرر هذه المسألة فألك ووجهان مع اشمامه بمسيطر مع الطور. يعني يأتي الوجهان يأتي السكت والتحقيق في حالة الاشتمام يعني هقرأ بالاشتمام فيجوز لي ان اقرأ بالسكت وعدمه طب لو كنت بقرأ بالصاد قال لك لا يأتي عليه الا السكت فقط واضح جماعة يعني عدم السكت لا يأتي مع الصاد الخالصة نقولها تاني دي ولا مش ولا واضحة <تصفيق> أيها بالإشمام يجوز الوجهان وبالصاد السكت فقط طب دي حالة الوصل خلصنا كده حالة الوصل لسيدنا حمزة كله طب لما يقف لما يقف الآن قال لك الوقف مرتبط بحالة الوصل الوقف ايه مرتبط بحالة الوصل يعني شوف نفسي بقرأ لحمزة كله ازاي اصلا احنا عرفنا خلف له السكت قونا واحدا في ألوا شيء، وله الخلف في الساكن المفصول زي من آمن وعذاب أليم، وخلاد له السكت وعدم سكت والتحقيق يعني في ألوا شيء، وكذلك عدم السكت. طبنا الآن بقرأ لسيدنا خلف هناخد أل واحدة هبا نأخذ أل وشيء بقرأ لسيدنا خلف بالسكت على أل شيء وليس له الا السكت، وبقرأ لسيدنا خلاد بالوجه المقدم اللي هو السكت على شيء كيف اقف لك وفي قلب نقل قف وسكت لساكيت عليها اللي هو مين يعني حمزة حمزة كله في حال السكت وعند التاركين اللي هو مين اللي هو سيدنا خلاد عند التاركين اللي هو سيدنا خلاد اعمل ايه مولانا قال إن قولا... إن قولا بس يعني مثلا لما يأتي في نحو قوله تعالى وهو بالأفوق الأعلى المثال ده يوضح المقال أنا بقرأ بالسكت لحمزة كله وهو بالأفوق كيف أقف على كلمة الأعلى الأعلى عشان ما حدش يزعل ها أقف عليها بالنقل ثم السكت هكذا وهو بالأفوق هذا وجه الأول وهو المقدم وهو بالأفق لي خلصت كده صح بالنسبة للسكت طبعا انا اقرأ بالسيدنا خلاد بعدم السكت وهو بالأفق كده اعمل ايه ان لك تقف بالنقل فقط قولا واحدا وجها واحدا هكذا وهو بالافق لعلي اظن كده وضحت أوي صح طيب طيب الساكن المفصول بقى الساكن المفصول احنا ذكرنا ان خلف له وجهان له السكت والتحقيق صح صح ها صح وخلاد في حال الوصل ليس له إلا التحقيق. طب أنا الآن هقرأ لحمزة كله بالتحقيق. أقف بأقف بالنقل وبالتحقيق بدون سكت يعني. طيب بقرأ الخلف لوحده بالوجه الثاني اللي هو السكت. ما كيف أقف؟ أقف بالنقل ثم السكت. طب مثال. يضرب علماؤنا مثالا لذلك فيمثلون بأشهر آية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هنقرأ بالتحقيق فيقرأ حمزة كلها كذا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ذا حمزة كله بالنقل ثم نقرأ بالتحقيق إلا على او ما ملكت ايمانهم خلصت صح كده طيب هل اقرأ بالسكت لسيدنا خلف نقف بالنقل ثم السكت الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الا على او ما ملكت ايمانهم تمام كده اظن كده وطحت خالص والنقل هو المقد هكذا قال علماؤنا طيب ماذا قال فيها المتولي قال وفي من انفصال فوق الاسكت لساكت خل بالك بدأ بالنقل فوق الاسكت وعن غيره لهو خلف على وجه التحقيق وخلد وليس له إلا تحقيق نقل وتحقيق أعمل واضح طيب ثم ذكر مسألة تعرضنا لها كثيرا وذكرناها بالنسبة للسكن المفصول لما يكون ميم جمع أنت الآن بتقول نقف بالنقل والتحقيق أو النقل والسكت فهل ينفع في ميم الجمع نقف بالنقل قال لك لا قال لك ولا وقف في ميم الجميع بنقله بني الوقف ثم الوصل سيان يا فلان يا يعني يا فلان يسموه علماء اللغة ترخيم يعني مثلا لما يقول سواء عليهم أأنذرتهم أم نقف كده اختبارا يعني ماذا نفعل هيقول كده سواء عليهم أأنذرتهم أم بس تحقيق ما ينفعش أجيب نقل كمان طيب بالسك سواء عليهم أأنذرتهم أم بس وخير شغلة ما فيش حاجة تانية في هذا الباب بالنسبة للطريق الشاطبية واضح الكلام ولا طيب في زيادات من طريق الطيبة قال لك في زيادات احنا خدنا السكت عند حمزة من شطير في في قل وشيء والساكن المفصول يزيد لخلاد تمام طيب قال لك بقى سيدنا ابن الجزلي قال والسكت عن حمزة في شيء وقال. دي اللي كانت موجودة معنا في الشاطبية شيء وأل حمزة كله ما أله شيء خالف ولا لا تحمزة كله والبعض معهما له في منفصل معهما يعني مع عال وشيء يبقى هيزيد الوجه الثاني أو أصحاب الرأي الثاني هيزودوا مع عال وشيء الساكن المنفصل اللي انفصل اللي هو زي من آمن وعذاب أليم تمام؟ والبعض مطلقا يعني سواء كان منفصل او متصل زي قد افلح من امن او قرآن مسؤول الضمآن يبقى كده دي مرتبة تالتة كده المرتبة الولى كانت في شيء المرتبة التانية كانت في شيء والمفصول المرتبة الثالثة كانت في آل وشيء والمفصول والموصول زي القرآن والضمآن واضح كده? ثم مرتبة خاصة بخلاد قال لك او ليس عن خلاد السكت الطرد يعني خلاد ما عندوش سكت اصلا يعني يقرأ بالتحقيق في حال الوصل المرتبة اللي بعد كده قبل ولا عن حمزه يعني حمزة كله وخلف وخلفه ما في مرتبة نسيتها اه وقيل بعد ما مات وانا عمال اقول فين المرتبه الخامسه تاني تاني يبقى اول مرتبة اسست على اول شيء ثاني مرتبة اول شيء والمفصول ثالث مرتبة الوشيء والمفصول والموصول رابع مرتبة السكت على الوشيء والموصول والمفصول وقبل المد وقبل المد عنده على مرتبتين قبل المد المنفصل ثم قبل المد المنفصل والمتصل كلام كبير صح؟ وورد عن خلاد عدم السكت أساسا وورد عن حمزة كله يعني خلف وخلاد عدم السكت كذلك واضح الكلام؟ يبقى كده يعتبر سيدنا حمزة عنده سبعة مذاهب في السكت بعضهم يا سيدنا ابو يزود مذهب تام كمان عرفوا هو ايه؟ الساكت على لام التعريف بس مع مد شيء مذهب ابن غالبون في مذهب تاسع كمان الساكت على الأل والنفصول مع مد شيء أربع حركات ها. هذا في الكتاب العنوان يبقى كده تسع مذاهب عن حمزة شفتوا الطيبة كتير إزاي عشان كده الإمام قال فيها إيه قل ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأماني بل به قد كملت حوت بما فيه مع التيسيري وضع في وضع فيه سوى التحريري كلام كبير وكلام كتير والناس الآن نسمع عن بعض الناس يقرأ أول خمس آيات من البقرة ولا ربعين ثلاثة ويجاز بالقراءات الكبرى ويقول لك أنا قرأت على الشيخ فلان القراءات الكبرى واجازني بها كلام, كلام الصاحة التساهل العجيب كل ده وعاوز اقرأ خمس ايات ولا, عشر, ولا البقرة كم له ما ينفعش اما ان يأتوا بالسنة على وجهها او يتركوها لأهليها هكذا قال الشيخ بن عثيمين لما ساله احدهم في زيارة عدد ركعات القيام واحتج بحديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا ركعه فقال له اما ان ياتوا بسنه على وجهها او يتركوها على أهلها هذا السائل كان الشيخ محمد حسين الله يحفظه قال له اما ان ياتوا بالسنه على وجهها او يتركوها على اهلها فانا نقول ان أن اما ان تاتوا بالطيبة على وجهها أو تتركوها على اهلها لا يكلف الله نفسا الا وسعها محدش قال لك انك واجب عليك يكون معك اجازة بالقراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة ربنا يعلمنا هو احنا محتاجين يا اخواني شوف انا الان, إلى الآن يعني لم تستقر الطيبة هذا من باب الاعتراف بالحق لم تستقر الطيبة وطرق الطيبة في, في قلبي وفي نفسك استقرارها من طريق الشاطبية الموضوع محتاج للدراسة وعمر طويل يفنى او يصرف بلاش شفنا. في تحليل هذه الطرق وإتقانها إذن إخواني الكرام عشان ما يخرجش عن موضوع الدرس أقول هذه زادات الطيبة بالنسبة للموضوع سكت حمزة رحمه الله تعالى رحمة الواسعة نعيدهم تانا عشان الناس يركزوا فيهم إحنا قلنا أن مراتب السكت عندي أو عندي الشاطبي بسيطة جدا قال شيء والساكن المفصول قلنا قال شيء خلف له السكت فيها قونا واحدا واصلا وخلد له السكت وعدمه المفصول خلف له السكت والتحقيق واصلا بخلف عنه وخلاد له في المفصول شيء له التحقيق كحرص تمام كده الطيبة بقى قلنا فيها تسع مذاهب فيها تسعة مذاهب إذ ذكرهم إمام هنا سبعة وزيدوا تنين ذكرهم قبل كده تمام وذكرهم وذكرهم أصحاب التحيرات يبقى السكت على في قالو شيء قالو شيء أل المفصول أي قالو شيء موصول موصول قبل المد المنفصل قبل المد المتصل عدم السكت لخالد عدم السكت لحمزه كله المذهب التاني السكت على لام التعريف مع مد شيء أربع حركات وهذا طريق ابن غلبون التاسع سكت على اللام والمفصول اللي من آمن وقد أفلح والكلام ده ومد شيء وهذا في كتاب العنوان تمام وفي غيره طبعا لكن هكذا يذكر أصحاب الشروحات على الطيبة واضح جماعة إذا احنا كده خلصنا باب السكت وكذلك النقل لسيدنا حمزة رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسعة واسعة ربنا علينا بالقبول والفهم آمين اللهم أمين. امين بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم و... ونكتفي بهذا القدر من درس اليوم فهو درس يكفي إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين